دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدهره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 إنما يأمر بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سُجَّدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجِع يدعون ربهم خوفا وطمعا و مما رزقناهم ينفقون فَلا تَعْلَمُنَّ النَّسُماءَ مَا يُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ألم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 إنَّ أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ سَلَّا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأُولَادَهُ وَسَعِيرَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَةً عَيْنَيْهِ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَفْجِيرَةً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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قُطُوفُهَا تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا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 والظالمين اعد لهم عذابا اليما الله أكبر الله أكبر